إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله وما يضلل فلا هذيره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فدرسنا بإذن الله عز وجل هذا اليوم حول اسم الله الوهاب سبحانه وتعالى يقول مصنف حفظه الله وهو اسم تكرر في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع هذا اسم الوهاب سبحانه وتعالى تكرر في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع قال الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لنك رحمة إنك أنت الوهاب نقول يعني تب علي إنك أنت التواب إيه؟ ارحمني أنت الرحيم هنا الوهاب إيش الفعل اللي فيه متعلق بها وهب وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزق قلوبنا لا تملها فتصرفها عن هداك يا رب بعد إذا هديتنا وهب لدى من لدنك رحمة توفيقا وثباتا للذي نحن عليه من الإيمان والإقرار هذا الموضع له الموضع الثاني أم عندهم حزائن ربك رحمة ربك العزيز الوهاب وقال تعالى في ذكر دعاء نبي الله عليه نبي الله سليمان عليه السلام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي يعني يا رب اغفر لي وهب لي ملكا لاحد لا هناك وهب لنا إنك أنت الوهاب هنا هب لي ملكا ملكا وآخر شيئ إيه إيه إنك أنت الوهاب وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب دعى سليمان عليه السلام أن يغفر الله عز وجل له وأن يعطيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعد يعني لا يقول لا ينبغي لأحد من بعد يعني لا يسلبنيه أحد إيه؟ لا يسلبنيه أحد ترون وانه الآن الملك يعني أصبح يصلب بسهولة يقول وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب إنك وهاب ما تشاء لمن تشاء إنك وهاب يعني ما تشاء لمن تشاء تهب الملك لمن تشاء بيدك خزائن كل شيء يا رب العالمين. هذه المواضع التي ورد فيها كلمة الوهاب في القرآن العظيم والوهاب من أبنية المبالغة من صيغ المبالغة على وزن إيش فعال يعني كثير الهبه والمنة والعطية نقل الشيخ النجدي حفظه الله قال بعض علماء كما سئلت الفرق يعني بين هبة الخالق والمخلوق أن الهبة هي العطية الخالية عن العواد يعني ما فيها عوض ولا غرض لا فيها عوض ولا فيها غرض الإنسان قد يعطي الشخص يعطي الشخص والإنسان يعطي الإنسان الهدية لأجل عواد حتى إن النبي عليه السلام أمرنا بإيش؟ بال بال بال بالعوب على عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا تهادوا من طرفين يعني إيه من أن أنا آه يعني من كين طرفين وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يقبل هدية ويثيب عليها يعني يقبل هدية يستقبلها ويثيب عليها فينبغي أن نتيب على هذه بقدر الإمكان ربما ممكن يأتي شخص يكون ثري يقول لك تفضل والله هذا يا أخي دنم من الأرض هذا هدية وهو عنده ألف دنم أعطاك دنم أنت ممكن يعني يكون عندك لا تستطيع أن تهديه إلا يعني كما يقال قلم بكثم الحلوى يعني ثوب تهديه ثوبا يقول بحسب الاستطاعة وما تدري لعل هذا الثوب عند الله عز وجل يكون إيه يعني أثقل من دنوم هذا الأرض هذا خالي هبة رب العالمين خالي عن الأعواض والأغراض أما بالنسبة للناس فيما بينهم يعني بكون غرضه مصلحة يعني بكون لأجل تعويض لكن بالنسبة لرب العالمين يعني هبة العطاء من رب العالمين تفضلا وابتداء من غير استحقاق ولا مكافأة، لا عود ولا غرض ولا استحقاق ولا مكافأة. ربنا ما بكافاك، ولا أنت بتستحق يعني، إيه؟ ما يعني وأنما هو من عند من من الله سبحانه وتعالى تفضلا وابتداء، والوهاب هو كثير ريبة والمنة والعطية، فعار في كلام العرب المبالغة. الله جل وعلا وهاب. وهاب إيش الفعل من وهاب وهب يهب وهب يهب يهب, يهب لعباده من فضله العظيم ويولي عليهم النعم ويوسع لهم في العطاء ويجزل لهم في النوال يعني ما ينالونه فجاءت الصفة على فعال يعني العطية والهبة جاءت على الصفة إيش فعال لكثرة ذلك وتواليه وتنوعه وسعته يعني في اليوم والليل وفي اللحظة وفي الثان كله توال النعم وفيض النعم هذا من رب العالمين هذا كله إلى أنه يهبها لحظة بعد لحظة يعني كل لحظة أنت تتنفس هذا إيش الله وابك هذا هذه النعمة أثر الطعام الشراب يلا خلص العشاء ولا إيه اشرب الشاي اشرب القهوة اشرب الزنجبيل هاي قطعة حلوة هاي كذا الى اخره تشعر بالبرد يلا نتدفع تشعر بالحرارة تبرد تدخل حمام هذه نعمة نكتخلت الحمام استطعت تخرج هذه الفضلات على سبيل مثال هناك امور ارادية هناك امور لا ارادية نعمة العقل نعمة في كل ثاني في كل لحظة وحتى ان بعض العلماء يعني بعض المصنفين ذكر بعض التحليلات العلمية كيف إنه يعني إلى الوهاب يعني وبدأ يحلل في أجزاء الجسم في أجزاء الإنسان بدقة يعني كيف إنه نعم رب العالمين في هيبته عليك في في في في هذا الشيء من حيث قضية الإنسان في الخلايا وفي الأجزاء وفي الغدد وفي تفاصيل تفاصيل في البدن يعني انتقال من جزء إلى جزء. اخذ وبالنسبه للزواج ما يكون بين الرجل وبين المرأة يعني وتفصيلات سبحان الله على فضل الله عز وجل في هبته ومنه ويعني ما يعطيه لحلقه سبحانه وتعالى لكثرة ذلك وتواليه وتنوعه وسعته وهو سبحانه بيده خزائن كل شيء وملكوت السماء والأرض ومقاريد الأمور يعني بخزائنه ومفاتيح مفاتيحها يتصرف في ملكه كيف يشاء فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء يقبض ويبسط يقابض الباسد القابض يعني يقتر على من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء يبسط رب يقدر يعطي ويمنع يجود ويفيض ويقتر هذا كله لحكمة لا انخط اشواك يجوز يعني يقتر ولا يقبض ولا يمنع هذا يقصد التفسير ابن جرير يقول هذا اه قال نفسه يعني يعني رب هذا وزي نفسه قد يعني السؤال يمنع يعني هل هي من حيث المعنى ولا حيث يعني اللفظ يعني يعني مثلا الآن تريد يمنع يا م ن ولو تريد لو كان شيء يعني أتى بنفس معنا يمنع عندك ما يمنع؟ أكيد <تصفيق> طيب طيب يقدتم الله يحفظنا شيخ نعنا لا لا عفوا عفوا أنت أنا أنا أجبنا أنا لا لا لا لا لا لا أجبنا لا لا لا أجب معذرة أجبنا عن سؤالي هل المانع من أجل حرفية الألفاظ أم من أجل المعنى؟ إذا من أجل معنا من جريبك الله إذا من أجل معنى ثم أنا أس يعني من ثم أنا أسأل سؤال أيهما يعني في العطاء التقدير ولا المنة طيب طيب إذا يعني وافقت على يمنا وافقت على قدر بين بينما يعني بعض الناس وبشان الله قدر بس لا تمنعني هذا الإنسان. <تصفيق> ومن الذي قال لك أن التقدير يصف البخل أنت وياك تفوق. <تصفيق> من الذي قال؟ من الذي قال؟ من الذي يعني من أين أتيت بهذا؟ من أي قاموس؟ من هذا أرمي أفضل حال. عرفنا من بود غير صحيح. أنت الآن تأتي بالمصطلحات من المصادر يعني عندنا لغة شرعية. تأتي أنت بالمعادن. تأتي ب. كتب النهاية وأنصاب الحديث وغريب الحديث كتب الأذى تأتي إلى هذا المعنى. فحينما تكون هذه المعاني فيها ذم لا تجوز في حق الله وسمعنا واطاعنا. لكن إحنا الآن يعني نقول هذا المعنى نعم في الذهن إنه أنا واقف في نفس موقفي نفسي لكن إحنا حقيقة حينما رأيت يعني العلم والتفسير ركزوا هذا الكلام وحقيقة يعني إيش معنى ننقله؟ شو أنا أقوله؟ شو ذي خلص؟ الخابد هو القابد والباسط. إذا خابد هذا، خابد الرزق عن هذا، أو خابد العطاء عنه، وعطاء شيء غريب. كلمة التقدير يعني آه يعني الحمد لله أنا لكنت أضيف عبارة من أبطال المفسرين، من ومن ومن فحول يعني أمة التفسير. لكن شكرا على هذه على الحوار والمصارحة. يعني جيد نحن يعني لا لا جميل جميل, جميل لا جميل هذا شكل الملخص هذا اي يوسع لهم في العطاء ويجزل لهم في الوال فجاءت وقلنا وصلنا عند يعطي من يشاء ويمنع من يشاء لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى فهو سبحانه يهب لمن يشاء ما يشاء ولا تزال هباته على عبده متوازية. لو قلنا مثلاً يبخل يعني كلمة يبخل يعني ممكن يعني هنا يقول إيش لا ينبغي لأحد أن يقول الله عز وجل بخيل وبخله عليه أن يعطي مثلاً يعني إيه. ولا تزال هباته متوازية وعطاه له متتالية في عطاء دائم وسخاء مستمر يجود بالنواجذ قبل السؤال قبل ما تسأل يعطي سبحانه وتعالى من حين وضعت النطفة في الرحم من حين وضعت نطفة الإنسان في الرحم والعطايا والمنن المنن والنعم تتوالى ويعني تكثر على الإنسان فنعمه وهباته للجنين في بطن أمه دار تدر يربيه أحسن التربية فإذا وضعت أمه أطف عليه وارده مكتوب والديه طبعا خطأ مطبعي أطف عليه وارده ورباه بنعمه حتى يبلغ أشده يعني شوف سبحان الله كيف ضعف صغير حينما يولد ضعيف بحاجة إلى عناية وأصلا قبل هذا من حال النطفة وبحاجة إلى عناية في بطن أمه بحاجة إلى عناية إلى الطعام إلى الشراب يخرج بطن أمه بحاجة إلى العناية في كل وقته لكن الله جل يسخر الأبوين أو يسخر هذه الأم للمتابعة للعناية وللرعاية تفضلا ونعمة ومن منه سبحانه وتعالى بينما هذا آجز تماما عن يعني صغير فيه فيه عمل كيف يعمل كيف كذا ممكن يعني بحاجة للطعام بحاجة للشراب بحاجة إلى يعني قد يبوع نفسه وي يتسيخ بحاجة إلى تنظيبها قد يتعرض إلى أخطار وهكذا لكن سبحان الله المتابعة الحديثة من قبل يعني أهله يتقلب في نعم الله ومواهبه مدة حياته وإذا كانت حياته على الإيمان والتقوى فهذه أشرف هبة أشرف هبة وأشرف عطاء وأحسن شيء هو الإيمان أن توفق للإيمان وإذا توفاه الله عز وجل على ذلك نال من المواهب أضعاف أضعاف يعني هنا يأتي كيف بالنعم؟ وبيهبة رب العالمين وإضاحة لكلمة الوهاب في مراحل يعيشها الإنسان في مراحل من هذه المراحل أتي ذكرت قليلة النطفة وكيف بعد أن يخرج وفصل بعض الشيء وهو نطفة وحينما يخرج وفي اليوم الآخر لكن طبعا إنسان يمكن أن يفصل في مسألة الوهاب لمراحل الإنسان ما يتصل به الخلق بالسماوات بالأراضين للإنسان بالإنسان يعني تدخل تحت قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ومن ذلك طبعا الوفاء الإيمان وبعد ذلك نعيم القبر هبة الله الإنسان في القبر الهبات التي تكون ما بعد الموت الهبات التي تكون في الجنة الهبات التي تكون في الجنة وهذه يعني ليس لها حدود أبدا سبحان الله وقد يتساءل هذا بالفعل قد يتساءل مثلا بعض الناس طيب يعني سبحان الله طيب هذا خلق الله طيب يعني تعال الله عن هذا علوا كبيرة تعال الله عز وجل ما يعني في مجال يعني يخلق أجمل من هذا وأحسن وأفضل يعني قد يقول قائل أو أكثر أو كذا هذا الكلام جواب وين؟ الجنة جواب عن هذا في الجنة يعني يعني مما يعني لم يخطر على ايه على باله لم يخطر على قلب بشر لم تسمع به اذن ولم يخطر على قلب بشر لم ترعي ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر ابدا في كل هذه الصفات في الجمال في في في العطاء في السعادة في الأنهار، في الأشجار، في في الثمار، يعني سبحان الله الذي يقرأ القرآن، يقرأ السنة، ويقرأ الأحاديث المتعلقة مثل كتاب التري يعني الترغيب والترهيب، يقرأ صعيد الترغيب والترهيب ما يتعلق باليوم الآخر، ما يتعلق بنعيم الجنة، ترى فيها العجب. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم أنواعا من هباته وتذكر توجه أنبيائه والصالحين من عباده ذكر توجه أنبيائه والصالحين من عباده إليه في طلبها ونيلها فذكر سبحانه من هباته الرحمة التي من نالها نال سعيد الدنيا والآخر هذه الرحمة ما نقصد به قال عز وجل وهبنا لهم من رحمتنا أي بسط لهم في عاجل الدنيا من ساعة الرزق وأغناهم من فضله، بسط لهم في الدنيا في عاجل الدنيا من ساعة الرزق وأغناهم من فضله، ووأهبنا لهم من رحمتنا، وجعلنا لهم لسان صدق عريه، رزقناهم الثناء الحسن والذكر الجميل من الناس، لذلك هذا الهبة والوالعطاء. والمن تكون حج على الإنسان يوم القيامة إذا لم يؤمن فيؤتى بالعبد وهذا خطبنا فيه خطوة لعله في المنزل يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله عز وجل ألم أجعل لك سمعا وبصرا ألم ألم, ألم, أزوجك ألم, أكرمك ألم يا رب تظن قل فيقول فاليوم أنساك كما نسيتني يجعل هذه النعم يعني وبالا عليه وحجة عليه ألم ألم أكرمك ألم أسودك ألم ألم أذرك ترأس وتربع يعني قرار لقرار لكلمة وطبعا الناس تفاوتون هذا اللي بكون له كلمة عند الناس كلمة شفاعة تكون حجة عليه يوم القيامة يجب أن تذكره بلقاء تذكره بلقاء الله هذه الهبة وأن زوجته هو الوهاب يجب أن تكون سببا في تذكير العبد أنه يذكر ربه أن تذكره بربه سبحانه وتعالى وجعلنا لهم لسان صدق عليا رزقناه الثناء الحسن والذكر الجميل من الناس وقال تعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاذ هارون نبيا وهبنا له من رحمتنا أخاه هارو النبي أيدناه بنبوته وأعناه بها هذه نمالج على ما وردهبت الله وقال تعالى ربنا لا تزل قلوبنا بعد أن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقال تعالى أم عندهم خزائن ربك العزيز الوهاب وذكر سبحانه من هباته الحكمة والملك قال تعالى فوهب لي ربي حكمة وجعلني من المرسلين لكن أوهبه إذا كان هذا في طاعة الله عز وجل لكن هو لا شك رزق من منه إذ آتاه الله الملك عن من؟ أنه مرض كاثر مؤمن آه كافر والرزق منه ما هو حلال منه وهو حرام وقال تعالى رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وقال تعالى وهب لي ملكا لا ينبغي لأهل من بعدي إنك أنت الوحى هذا ذكر عز وجل من هباته أنه يهب الحكم والملك وكذلك يهب من, من هباته عز وجل منع العبد بالزوجة الصالحة والذرية الطائمة ما يكون به قرة عين ما يكون به قرة عين الإنسان قال تعالى وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منه وهبنا له أهله ومثلهم يعني زادهم مثلهم معهم رحمة منه إيه؟ على الصبر والثبات والإنابة والتواضع والاستكانة وقال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يعني اجعلنا أئمة يختدنا بنا في الخير وهداة مهتدين ودعاة إلى البر هذا أمثل على إيه المنة بالزوج الصالح والذرية والأولاد الصالحين وقال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة النافلة الفضل من الشيء وكلن جعلنا صالحين يعني عاملين وكلن جعلنا صالحين عاملين بطاعة الله يشتنبون المحارم مشتنبين محارم وقال تعالى فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة يعني جعلناها أو جعلها ولودا حسنة الخلق أصلحنا له زوجة بأن جعلها ولودا حسنة الخلق وقال تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب يعني كثير الطاعة والإنابة إلى الله تعالى هذا الهبة متعلقة يا شباب الزوج الصالحة والذري والابناء الصالحين وهذه الهبات المتنوعة بيده سبحانه يعني هذه الهبات المتنوعة بيده سبحانه فهو المالك لهذا الكون المتصرف فيه سبحانه كما شاء قال تعالى إن يملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناث يعني الله عز وجل ومالك السماوات والأراضي يخلق ما يشاء سبحانه الله يهب لمن يشاء إناث بعض الناس يعطيهم إناث وبعضهم إيش يعطيهم ذكور وبعضهم الإناث والذكور هاي معنى يزوجهم ذكرانا وإناثا يعني يهب لهم إناثا وذكورا يعطيهم من نوعي ويجعل من يشاء عقيمة لا يند له هاي الآن لو جاء الإنس والجن ومن قبل البذائكة جاء العالم كله وتآلف بكل إمكانات القوة والذكاء والإبداع والعقفير والطب إيه؟ وكل التقنيات الموجودة ليعطوا شخصا عقيما يعطونه مولودا إيه؟ ذكرنا أنت هل يستطيعون لا يستطيع من هو الوهاب الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بهذا وفي هذا دلالة على أن وجود الولد وصلاحه هبة ربانية ومنة من الله تعالى المتفرد بالتصرف والتدبير في هذا الكون لا شريك له يعني حاول نحاول أخونا أن نذكر ربنا لنا هبات رب العالمين علينا نتذكر ينبغي أن نتذكر حتى نذكر ونكون من الشاكرين لله سبحانه وتعالى حتى نحمد الله تبارك وتعالى على ذلك ومن ومن هذه النعم قضية نعمت الزوجة لما قال أنا مأزوجك جعلها حجة عليه لتذكر اليوم الآخر والامتثال بين يديه سبحانه وتعالى إيه يعني هذا السكن والسكون والطمأنينة الزوجة وتحسن فرجك وضغط بصراك وتقضي الشهوة يعني ب بي بما أباح الله الزوجة وبما حل لك تبارك وتعالى فهذا تعالى هذا حجة على الكافر يوم القيامة وقد أعلن سبحانه وتعالى بذلك يعني ألم أجعل لك زوج ألم وزوجك بعد الزوجة أكبر إعجاز لم تأتي هكذا صدفة من يعني عبدان ولا إنما هي من رب العالمين من خالق فالخالق هذا لا يحتاج إلى شكر لا يحتاج إلى حمد يعني عفوا الله ألا ينبغي أن يعطيه وحقه وما استطاع ذلك سبيله من يعني الحمد والثناء والشكر؟ فينبغي لا كلمة تحتاج هذه هكذا يعني هفوة وسبق لسان فينبغي نحن نحتاج نحن فقراء إلى حمده سبحانه وتعالى وإلى الثناء عليه وإلى شكره تبارك الله الغني يعني عن العالمين سبحانه وتعالى لنتذكر هذه النعم أيها الإخوة الأحبة في كل الأنواع في الطعام في الشراب في المال في الأصدقاء في نعمة الطمأنينة في نعمة الأمن والأمان هذه كلها نعم يا أخواني في بلاد العرب وبلاد المسلمين مع بالغ الأسف الآن حقيقة يفتقدون إياه الطمأنينة، أليس كذلك؟ حتى نشكر الله عز وجل وندعو لإخواننا المستضعفين، المظلومين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا ذكر حقيقة يعني فسر يحب لمن يشاء إناثا ويحب لمن يشاء ذكور يزوجون بعضها، هذه اللي فسرناها. قال بعد أن يعني ذكر بعض الشيء قال فقسم سبحانه حال الزوجين إلى أربعة أقسام منه من يعطيه البنات منه من يعطيه البنين ومنه من يعطيه من النوعين ومنه من يمنعه هذا فيجعله عقيما لا نسل له ولا يولد له وقد من الله عز وجل عليه بالولد وأكرمه ومن من الله عليه بالولد وأكرمه بالصلاح عليه أن يحمد الوهاب سبحانه على إفضاله تعالى، عليه أن يحمد الوهاب سبحانه وتعالى، كما ذكر الله عز وجل عن النبي إبراهيم عليه السلام في قوله سبحانه <تصفيق> الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن إن ربي لسميع الدعاء، هاه؟ يعني يحمد الله أن وهب له إسماعيل وإسحاق عليهم السلام يقول إن ربي أسمع الدعاء والحمد نفسه هبة تحتاج إلى حمد حمد نفسه هم من الله كما يعني ينقل عن عمر رضي الله عنه كان يقول إني لا أحمل هم الدعاء هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء يعني أن أرزق الدعاء أو أن ألهم الدعاء فإذا جاء الدعاء جاءت الإجابة معه ما في مشكلة يعني بإذن الله لكن يحملهم إيه؟ يعني أن يلهم الدعاء إنه يبدأ بالدعاء لأنه قد يكون الإنسان قد يخفل عن ذلك. فمن ألهم الحمد؟ فهذا يحتاج إلى حمد. كما قال بعضهم الحمد لله على نعمة الحمد لله. وطبعا ربط الحمد على الحمد لله تحتاج هذه إلى حمد آخر فلا ينتهي الحمد أبدًا. وهنا يقول روى ابن أبد الدنيا في كتاب الشكر عن بكر بن عبد الله قال ما قال عبد قط الحمد لله إلا أوجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله فما جزاء تلك النعمة جزاؤها أن يقول الحمد لله يعني بعد ما قال الحمد لله أولى عن الحمد لله الحمد لله على نعمة الحمد لله يعني فجاءت أخرى ولا تنفد نعم الله عز وجل ولذا قال الشافعي رحمه الله الحمد لله الذي لا يؤدي شكر نعمة الذي لا يؤدي شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة توجب شكره عليها يعني يقول الحمد لله الذي لا يؤدي لا يؤدي شكر نعمة من نعمة لا يستطيع لا يستطيع العبد أن يؤدي يعني شكر نعمة من نعم الله عز وجل إلا بنعمة حادثة توجب شكره عليها على كل حال يعني لعل هذا هو تفسير للشيء السابق يعني اللي هي لا يتوقف الحمد على نعم الله سبحانه وتعالى فالحمد لله حمداً كثيرا طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى حمدا لا ينقطع ولا يبيد ولا يفنى عدد ما حمله الحامدون له الحمد شكرا له المن فضى الأمر في الآخرة والأولاد بيده الأمر وفي الآخرة والأولاد ورد بعض النصوص يعني بعض التوجيهات النبوية لبعض الأذكار أيها الأخوة والأحبة وهي اللي هي من أذكار الأذكار المطلقة يعني في الفضل وهذه من جوامع الأذكار ومن جوامع الدعاء. 아, سبحان الله عز خلقه غير سبحان الله عز وجل خلق أرض نفسه. سبحان الله عز ما أحسى كتاب وسبحان الله من أم أحصى كتاب وسبحان الله كتاب. الحمد لله عز ما خلق الحمد لله من أم ما خلق الحمد لله عز ما أحسى كتاب الحمد لله من أم ما كتاب و الحمد لله يعني هذه الأذكار من يقول هذه الأذكار منكم عرفتم هذا الذكر؟ آه لا هذا مش مر علينا هذا ينبغي أن يعني نلتزم بهذا الدعاء لأن الدعاء في فضل كبير في أجر يعني يعني لك أجر حقيقة هذا من يعني في أجر عظيم عظيم عظيم عظيم لمن يذكره فإن تعب الإنسان أو أن يعني كان حقيقة قصر في بعض الأذكار فأنا وجهت نظري لا يقصر في مثل يعني هذا النوع من الأذكار أنه من جوانع الأذكار الذي يتضمن تسبيح الخالق عز وجل والحمد والثناء عليه وفيه ورد يعني فيه من الأجر ما يعدل يعني ذكرا كثيرا كثيرا كثيرا في الليل والنهار. فا إن شاء الله عز وجل سنأتي به في درس القادم يا ابن العزوز. ممكن الإنسان يقول الحمد لله مش قلب صافي وافي يعني عن هذا ال يعني يحمد الله بين بين نفسه بال بال عليه يعني عن هذا الدعاء الله الحمد أنا أقول لا يعني من يعطي الجواب أنا أعطيت الج يعني جواب أجمل لكن خير ما لا. جميل جدا أحسنت. يعني قال الله عز وجل: "هل يستوى الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟" فهذه زيادة علم في في صيغة الحمد والثناء. فواحد يقول الحمد لله. الحمد لله هذه شيء عظيم، يعني فيها أجر عظيم ما شك، الحمد لله هذه من راس الجنة. وهذه إيش ورد فيها نص؟ سبحان الله والحمد لله هذه سبحان الله والحمد لله. كلمات كلمة تانية خفيت على الإنسان ثقيلتان في الميزان بس في ورد تم لآني الميزان تم ما بين السماء والأرض أينها فلا شك أن كلمة الحمد لله بذر لكن الآن لما تقول أنت مثلا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حسن مثال أو الحمد لله عدد خلقه الحمد لله عدد ما خلق في الأرض والسماء الحمد لله عدد ما أحصل كتابه الحمد لله من أم كتابه الحمد لله عدد كل شيء الحمد لله من كل شيء ورد فيها نص فورد فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم مع ورود الأجر والثواب فهذا أكثر ممن يلتزم كلمة الحمد لله طبعا عاريا أنت حدود الحمد لله الحمد لله الحمد لله بعدين بعد الطعام عارف يعني تحمل شوي بعد الطا الحمد لله الذي أطأمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة مثلا بعد العطس الحمد لله يعني في صياغ عندك لقضية الحمد كثيرة بسم الله الحمد لله الذي سخانا هذا وما كنا له مقرين وإن إلى ربنا لمقر يعني في ألفاظ الحقيقة عمومات أو يعني لفظة عامة بالحمد في ألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة وفي كيفيات مخصوصة وبعدد مخصوص فهذا الذي تقيد بالشيء المخصوص الذي جاء في النصوص لا شك أن أجره غير منقوص وهو أعظم من ذلك الذي يعني حقيقة اكتفى بألفاظ مجملة وفي كل خير في كل خير لكن يعني بعضهم أكثر من نعم حديث <متضحكي> جويل يا رب الله عنه لقد قلت بعدك أربع كلمات لقد قلت بعدك آه آه آه أربع كلمات ثلاثة مرات لو وزنت منهم قلت اليوم لو وزنتهم سبحان الله والحمد هذا خلقه ورزق نفسه وزنت عشر ده كلمات لكن هذا الثاني في تفصيل أكثر وأجر أوفر زراعة. إتفقد أخو الولد. الأشياء اللي فات في الدرس إنه ممكن هذه سورة عند الله أثقل من زلمة. ربما أنا. ممكن آه. عند الله الله عالم. وانا فأنا ما في خلاف كلامه 100% جميلة لكن الأصل أنا أحياناً إحنا تعلمنا أدعية والأذكار نقرأها بصيغة اللغة العربية. طبعاً نحن نستحضر نحاول. لأن أحياناً بينه وبين نفسه يذكر الله بقلب صار في لحظات مع قد سبحان الله يستجيب ربنا دعاءه هذا أو كان يمكن يكون دعاء هذا عظيم جدا عندما ذلك يكون قلبه قابس معه من القلب إلى القلب نحن يعني اللغة العربية ما معنا معنا لما يجي يتكلم بلغة العربية بطل السير من القلب بعذرة يعني يعني في عندك ممكن واحد يدعو بالهندي أسلم أول يوم وأول لحظة ويدعو بالهندي او بالباكستاني ايه جوز شايف كيف اذا كان فاتحة فقل سبحان الله والحمد لله بل هالفاتحة لسه حديث اهد باسلام ويصلي اول صلاة ثاني صلاة لسه ما استطاع انه هذا يحفظها بجوز فالان وما ارسلها من رسولنا الا, إلا بلسان قومه فالقضية هنا في عندك اللغة العربية الحقيقة هي رغوة القرآن كلام رب العالمين كلام النبي الامين والسلام. كلام الصحابة رضي الله عنهم اللغة العربية والشيء الوارد في القرآن الكريم الأدعى الواردة في السنة الحقيقة جوامع الدعاء جوامع الدعاء فأفضل من أن تدعو أنت يعني ممكن بقلب خالص أنا مرة دعوت من قلب خالص أكلتها على جنوبي أو صبت مو مصير وأرد على الخالص بس إيه الشأن الدعاء ما كان يعني وهذا الدعاء اكلات لاحظت قلت انا والله ملاحظ ان اخواني يحبوني اكثر مما انا احبهم فقلت يعني اللهم اجعل ايه حبي لهم اكثر من حبهم لي كنت اياما يعني وين بال بال بالعمره يعني بالعمره كان من بداية من بدايه رمضان من اول رمضان ويعني بقية أرد أن أبقى يعني حتى إلى ما بعد العيد بفترة فأخذ السياتون وغادرون طبعا إيش يسافرون يسافرون وبعدين طبعا الآن إيه تخلنا بالعيد ما تشوفه الواحد فأصبحت لا أستطيع أن أرى يعني الحرم يعني إيش خلص ما في أخوة ما في شباب ما في الناس اللي أعرفهم يعني أي اشعر بالـ بالـ بالوحش الشديد جدا حتى يعني كان هناك بعض الاخوة في المنطقة الشرقية قلت اذهب معكم قالوا اشترك تفضل معنا يا الله فذهبت معهم يعني مباشرة فزال عني ذلك الكرم قلت انا يعني كان افضل بدل من ادعو هذا التفصيل في الادعي ادعو الادعي لي وردت عني بعليه السلام في الله يعني افضل ادعي يعني وردت عني بعليه السلام بالفعل أصبت يعني أصبت وأنا في قلب الحرم بالاكتئاب، شو واحد؟ عيد بالحرم يصاب اكتئاب، آه، يعني ليه هذا الدعاء؟ يعني كل ودّيع القوافل كلها الآن مضل، شعرت يعني بألم شديد وحزن وهذا طبعا يعني لا يدوقها إلا من جربها إنه حقيقة كما قال الشاعر ودّيع رغيرة إن الركض مرتاحٌ وهل تطيق وداعا أيها الرجل يعني أمر ليس بالسهل فسبحان الله فالآن القضية الحقيقة في عندنا الإخلاص وفي عندنا الصيغ الواردة في عندنا الإخلاص والصدق في الدعاء وفي عندنا جوامع الدعاء وفي عندنا الصيغ الواردة على النبي عليه الصلاة والسلام فحينما يوافق الإخلاص صيغة ما شاء الله عليها تكون أمرك ممتاز لذلك واحد من إخوانينا دعا دعاء كان قد دعاه من قبل وعصيب يعني بأمراض ونسأل الله أن يعافيه للآن يعاني من الأمراض ومن الله اللهم كتبته علي من عقاب في الآخرة فعجله في الدنيا هكذا دعا وهذا ورد الحقيقة في حديث لكن هذا حاصل مع واحد من إخواننا وما زال يعاني من المرض للآن يعني نسأل الله يعني أن يعافيه وأن يشفيهم سبحانه <تصفيق> وتعالى نعم نعم نعم نعم هذا بين حمد والثناء جميل جدا يا. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله لا أحسنان عليك أنت كما أثنيت على نفسك نعم شيخ بارك الله فيه <تصفيق> بالنسبة للهدية في رشوة سؤال بالنسبه للهدوء والتحابب يعني لازم يكون